إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً عَيْنَيْ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يفجرونها تَفْجِيرًا وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيْمًا وَأَسِيرًا 1.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 ويطوفها تذليلا ويطاف عليهم بانيه من فضه واكواب كانت قواريرا قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاج غازا جبيلا عينا فيها تسمى السبيل، ويطوف عليهم وردان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّو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 ه ليلا طويلة. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما سكيلة. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أنفالهم تبديلا إن هذه تذكرة فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ